ربنا زدنا سلامة منك وجعلنا كرامة ربنا زدنا سلامة منك وجعلنا كرامة أنت مولى كل عبد مؤمن صلى وصامة مؤمن صلى وصامة فصيام الشهر ركن وبه نسمو قيام من طلوع الفجر حتى يرسل الليل الظلامة فصيام الشهر ركن وبه نسمو قيامة من طلوع الفجر حتى يرسل الليل الظلامة يرسل الليل الظلامة ربنا زدنا سلامة منك وجعلنا كرام وصام مؤمنن صلى وصام وبه النفس نراها زادها صبر وحترام نترك كل مثلما نبطعم وبه النفس نراها زادها صبر وحترام نترك Mislama na ba tamam, mislama na ba bin k ve jgalna girama. Anta mola, kulla din,